الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم ودن ورحمه للمحسنين الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِكَهُ الْمُفْلِحُونَ وَإِنَّ النَّاسَ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستك بِرَءٍ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ قُرًى فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا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 وَالْمُنَافِقُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ